أعوذ الله يجن الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق أمام al Yeah All uh right. -huh. Yeah Me I voy to meu Oh, no. I don't know. a Hörðu! I that. All right.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 a <laughs> and <laughs> be uh -huh. Oh. <laughs> Ah <laughs> a wa wow. قال لقومه يا قوم إن كان كبور عليكم مقام La, <laughs> la, واسدوا عليهم نبا نوح إذ قال قال لقومي يا قومي إن كان كوى عليكم مقامة आ आ जी I'm there, I from find